الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقد أحوال عباده غنى وفقرى وأنزل الماء وشق أسباب سرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرة وأسبل على العقين سترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه ذبيب النمل في الليل إذا سرى أحمده سبحانه فهو الحمد أهل وأشكره جل وعلا على ما يسر لنا من هذا الاجتماع الذي تحفنا فيه الملائكة وتغشان فيه الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذا المجلس أن يقال لنا قوم مغفورا لكم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتي له بزيت من الشام حتى يقسمه بين المسلمين ويبيعه عليهم ثم يجعل ما ينتج منه من مال في بيت مال المسلمين حتى يصرف ذلك في منافع المسلمين فقد أتي له بهذا الزيت في قرب فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما فرغت قربة من هذه القرب وقد كان رضي الله تعالى عنه يصبها للناس في دسان يصبها لهم في آنية ويبيعها عليهم ثم كان يأخذ هذا المال ليضعه في منافع المسلمين فكان كلما فرغت قربة من هذه القرب قلبها ثم عصرها. حتى ينتهي كل ما فيها من زيت ثم يطرحها أن يمينه ثم يأخذ قربة أخرى فلا يزال يفرغ في هذه الجفان للناس ويبيعها عليهم حتى إذا فرغت هذه القربة وعطرها ألقاها عن يمينها وشماله، فكان كلما فرغت قربة ألقاها حتى اجتمع من ذلك أربع قرب أو خمس فكان بجانبه رضي الله تعالى عنه غلام له طغير فكان كلما ألقى عمر قربة أن يمينه أخذها الغلام ثم رفعها فوق رأسه ثم قلبها على رأسه يعني على رأس الغلام حتى تقطر قطرة أو قطرتان من هذا الزيت على رأس الغلام ثم يفرقها على شعره ثم يلقيها ثم يأخذ القربة الأخرى فيفعل بها كذلك ثم يأخذ الثالثة والرابعة فيفعل بها كذلك حتى دهن شعره ودهن وجهه من ذلك ومن تبه إليه عمر حتى فعل ذلك بأربع قرب او خوس أو خمس أو ست ثم التفت إليه عمر رضي الله تعالى عنه فإذا صورته حسنة وإذا شعره قد اتهن وصار لامعا وإذا وجهه قد ذهبت عنه غبرته فالتفت إليه وقال يا بني إني والله لا أرى شعرك قد أخذ من زيت المسلمين بغير عوض والله لتدفعن ثمنه قال الغلام يا أبتي من أين أدفع ثمنه قال والله لتفعن قال من أين يا أبتي قال والله ما يردك إلا الحجام إلا الحلاق قال يا أبك ما بر هذا المسلمين قال والله ما يضرك إلى الحجام يحاسبني الله تعالى على قطره وقطرتين من الزيت قد أخذتها بغير عوض أن كنت ولد الخليفة يقول يعني لأنك ولد الخليفة ليش هؤلاء الأيتام الذين ينظرون إلينا ما فعلوا كفعلك ولا جرأوا كما جرأت والله ما يردك إلى الحجام ثم مضى بولده إلى الحجام أعني الحلاق ثم حلق قرأته كله خشية من أن يحاسبه الله تعالى على قطرة أو قطرتين فهكذا كان رب الأسرة مع هذا الغلام حتى ينشأ هذا الغلام على ما كان عوده أبوه يقود الجيش ويتصدق ويصلي وينفع المسلمين يكون عالماً يكون مصلياً يكون قطيباً يكون نافعاً للمسلمين أن كان أبوه رضي الله تعالى عنه يربيه على مثل هذه التربية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه لما انتهت الفتنة أرسل إليه المتوكل ببعض الهدايا أرسل إليه شيئا من الملابس وشيئا من الزيت وشيئا من الشراب والطعام وغير ذلك والكتاء وغير ذلك مما يتمسع به الناس فلما أرسله إليه وأدخله إليه الرسل رآه أحمد بن حنبل أبو عبد الله ثم لما رآه قال له من الذي أرسله قالوا الذي أرسله هو الخليفة قال أو قد جاءكم مني كتاب جاءتم مني أحد يطلب أني أريد كتاب أو أريد ملابس أو طعام أو شراب قالوا لا والله ما وصلنا لك كتاب لكن يا الخليفة أرسلها إليك ابتداء يعني هدية إليك فقال سبحان الله قول له جزاك الله خيرا واربدوها إليك فكان من الموجودين ابنه عبد الله قال يا أبتي أما ترى حال إخواني أما ترى حاجتنا أما ترى مسكنتنا قال والله ما يبقى في البيت من شيء قال يا أبتي أما ترى حالنا فزجره أبوه ونهره حتى سكت عنه ثم قال لهم احملوها وقولوا له كثر الله خيرك وجزاك الله خيرا فأخذوها فما زال عبد الله يلوم, يلوم أباه على ردها فلما مضت سنة كاملة وانتهت قال الإمام أحمد يا عبد الله تعال يا ولدي تعال إليه فجاء إليه فقال يا غني تذكر تلك الألبسة وذلك الطعام وذلك الشراب الذي كان أرسله إلينا الخليفة قبل سنة قال نعم أذكره يا أبتي قال أرأيت لو كنا أخذنا أكان يبقى إلى الآن لو كنا أخذنا الطعام والشراب واللباس وأخذنا ما أهدى إلينا أكان يبقى إلى الآن أم كان يثنى فالطعام يبقى سنة كاملة ولا ينتهي، وذاك اللباس يبقى سنة كاملة أم كان يبلى؟ قال لا يا أبتي بل يكون يثنى هذا يثنى الطعام والشراب ويبلى اللباس قال يا أبني فطوال هذه السنة هل جعت يعني جعت ما وجد طعام تأكله قال لا كنت أجد أي شيء أجد لمرة لمرة تمر أو أجد لخبض أو شيء فآكله قال طوال هذه السنة أو قد عطشت ما وجدت شراب تكرق قال لا يا أبتي قال طوال هذه السنة هل مشيت عاريا في الطريق ما وجدت لباسا تلبسة قال لا يا أبتي والله لقد كنت كاسيا. فقال يا بنيا إنما هو طعام دون طعام. هذا يتعشى على فطح، وهذا يتعشى على فول وجب على ثلاثة ريال، وهذا سبعمية ريال. هذا يتغدى على شيء بخمسمية ريال، ولا يشرب لعصير بعشر ريال، ولا خمستعشر ريال، وهذا يوقفنا عند مرادة نستديم للكهف، نستديم لبطنه بالماء. إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس. هذا يلبس ثوب وهذا يلبس ثوب بعشر ريال أو عشرين. ثم قال أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه قال يا بني إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل عشرين سنة ثلاثين سنة مئة سنة إنما هي أيام قلائل نتبلغ بها حتى نلقى الله تعالى فاستقر ذلك في قلب عبد الله بن أحمد فألف السنة وهي حجة في الرد على أهل البدع وكان ممن جمع مسند أبيه مسند الإمام أحمد وكان له في طلب العلم وتعليمه للناس أمر عظيم وذلك لأن الذي رباه هو أحمد بن حمل رضي الله تعالى عنه ورحمه هكذا كانوا يتعاملون مع أولاده بل إن الإمام الذهب رحمه الله تعالى ذكر في سير إعلام النبلة لما ترجم للإمام الجويني أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. لما ترجم له الإمام الذهبي قال كان إمام الحرمين إذا ناظر أو حدث يرتج عليه أحياناً يعني يلتبس عليه الكلام أحياناً أو كان إذا خطب أحياناً يلتبس عليه بعض الكلمات ويبدأ يفأث أو يفأث أو نحو ذلك بحيث أن الكلام يحتبس في يحتبس في فمه على لسانه وما يستطيع أن يبلغه للناس. فكان يقول للناس إذا احتبت الكلام في لسانه والله إني لا أعلم سبب هذا الاحتباس سبب أن يرتج عليه أحيانا وأتى في الكلام والله إني لا أعلم سببه قيل له وما سببه قال قد كان أبي رجلا صالحا وكان أبوه من العلماء لكن ليس في مثل شغرته قال كان أبي رجلا صالحا فكان يعلم الناس وكان يحرص على المال الحلال لا يدخل منزله إلا مال الحلال قال فكان أبي رحمه الله يمنع أمي أن يرضعني غيرها يقول لا يرضع الولد إلا أنت لأني أثب بأنك تأكلين حلالا وتشربين حراما حلالا وتلبسين حلالا أما غيرك فلا أجل ما يطعمها زوجها أو أولادها أو نحو ذلك فكان يقول لأمي انتبهي لا يطعم الولد ولا يسقي الولد ولا, ولا يرضع الولد غيرك قال في يوم من الأيام دخلت أمي إلى داخل البيت وكنت أنا في الصالة قال فبكيت بكاء عظيما ولم يكن عندي أحد قال فدخلت جارية لجيراننا أما عبدا يملكها جارهم دخلت جارية لجيراننا ثم لما دخلت رأتني أبكي فحملتني وقد كانت والدا يعني كانت مرضعا ثم قربتني إلى صدرها فالتقمت سديها فما زلت أرضع حتى سكن بكائي وهذا قد حدثه به أبوه قال فلما دخل أبي ورآها بجع ثم جبدني منها وأدخل أصبعه في حلقي انظر إلى الحرب أدخل أصبعه في حلقي حتى قئ ما في بطني ثم قال أنتجارية جارية لجيراننا وكلك ملك لهم وما استأذناهم في مدن سديك يقول ما استأذناهم في لبن السدي الذي أرضعته الولد هل نرضع الولد من لبن ثدي جاريتكم أم لا فما يجوز أن نأخذه بغير إذن يقول وضع أصبع في حلقه حتى تقياته ثم إنني جعلني أبي على هذا الحال عند أمي قال والله حدثني أبي بذلك ووالله ما أرى هذا الذي يصيبني ما أرى هذا الذي يصيبني من في الكلام أو من أن يرتج علي ويغلق علي بالكلام يا قيانا. إلا بسبب تلك الربعة وروي ذلك أيضا ذكره في الأشباه والنظائر لما ترجم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر أيضا بأنه كان يرتج عليه أحيانا أعني أنه كان يغلق عليه في الكلام أحيانا فكان يجعل, في يجعل السبب في هذا الارتاج أو هذا الانغلاق في الكلام إلى رضعة رضعتها إياه أمرأة جيرانه فكان كلما أغلق عليه قال إيه هذه من تلك الرضعة المشكومة يعني تلك الرضعة التي أرضعتها إياه امرأة جيرانهم أيها الإخوة الكرام إذا تأملت بهذا تجد أن صلاح الأولاد يعتمد أولا على توفيق الله تعالى بلا شك لكنه يعتمد ثانيا على ما يبدل الأب وتبذله الأم في سبيل إطلاح هؤلاء الأولاد لما ذكر الله عز وجل في كتابه ذكر لنا خبر نوح عليه السلام ذكر من عائلة نوح اثنين من هما؟ زوجته؟ لما قال قدرنا إنها, كان إنها من الغابرين ولما ذكر ولدا لما قال نوح ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ذكر دين في كتابه ننظر ما هو السبب في ضلال ابن, في ابن نوح عليه السلام ذكر الله تعالى أن نوحا لما دعا قومه هذه الألف سنة إلا خمسين عاما ثم رج عليه دعوته أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تبتيس ما كانوا يفعلون واصمع الفلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال الله ويسمع الفلك وكلما مرع إلى آخر الآيات في سورة أول ذكر الله تعالى أنه صنع الحوت وأن الله تعالى قد وعد نوحا قال إنه سوف ينجيه وينجي أهله إلا امرأتك فامرأتك هذه يا نوح إنها من الظالمين ومن الفاسقين والفاسدين وكانت من الكافرين هذه المرأة زوجتك ما عندنا واسطة رب العالمين ما عنده واسطة في مثل هذه الأمور إن كان هذا كافرا وذاكا مسلما فما ينفع فما ينتفع بذلك كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين عن الكافرين الشاهد أن الله تعالى قد وعد نوحا أن ينجو وهو وأهله وأن ينجو أهله إلا زوجته ما تنجو فلما تراطمت الأمواج لثة نوح عليه السلام ينظر فإذا بأولاده معه إلا زوجة الثغرة زوجتي انتهى الموضوع قد أخبرني الله تعالى أنها من المهلكين لكن ابن الآن يتلاطم يتلاطم به الأموات فنادى نوح ابنه وكان في معزن يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكاثرين قال سآوي إلى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال الله وحال بينهم الموج فكان من المهلكين ثم حكى الله تعالى بقية الخبر في ذلك وقيل يا أرض بنعي مائك ويا سماه أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وستوى تعالى جودي وقيل بعد للقوم الظالمين نوح عليه السلام يعلم لماذا غرقت زوجته وذكر الله تعالى خبرها في سورة أخرى لما قال الله عز وجل وضرب الله مثل, الله مثل الذين آمنوا ثم قال عز وجل بعد ذلك وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة من النبي الثاني وامرأة نوح هذيني كلاهما زوج هذان النبيان كلاهما زوجتهما هم من أهلك فلوح عليه السلام أمر زوجته منتهي فلما رأى ولده قد غرق نادى نوص ربه فقال ربي إن بني من أهلي الله عز وجل لننجي أنك وأهلك وعده بذلك قال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق أي وعد لما وعدها ينجي أهله وإن وعدك الحق ما قال وأنت أرحم الراحمين لا هذه يا ربي أنت قد وعدتني ثم في ظاهر الأمر رأيت ولدي قد غرق وأنت أحكم الحاكمين قال الله عز وجل قلنا يا نوح إنه ليس من آلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة قال عز وجل إنه عمل غير صالح الشاهد يقول بعض العلماء إن سبب ضلال ابن نوح أمه وذلك لأن أمه كانت كافرة فلما كانت أمه كافرة أسر سفر الأمي بأن أصبح بعض الأولاد كافرا فالأم مجرسة إذا أعددتها أعدت شعبا طيبا أعرافي ذكروا أن أم نسى مالك رضي الله تعالى عنه كانت تهز ولدها في حضنها وترضعه، فكانت تلقينه وهو صغير وهو صغير أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إ ذكره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فكانت الأم تقتل ولدها ذلك فكان أبوه لم يسلم بعد فكان يقول لا تبتدي علينا ولدنا لا تبتدي علينا ولدنا ويكرر عليها ذلك فكانت الأم تقول إني والله أعد ولدي أمر لا تعلمه أنت قلت أنا أعذ هذا الولد الذي في في حبني الآن في المهاد أعدته لأمر الله لا تعلمه أن فلما كبر رضي الله تعالى عنه انا سبن مالك وأصبح يعي ذهبت فيه أمه أصلح صبيا يعي ذهبت فيه أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان منها ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أن أصلح قادما ثم أصبح من علماء الأمة وأصلح راوية الإسلام بل بلغ أولاده كما ذكر الذهبي في سيرة عنام اللبلة لما فرجمله قال قد بلغ أولاده أكثر من مئة وعمره هو أكثر من مئة وذكر مما أعطاه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا فقال اللهم بارك له في ماله وكثر ولده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتأملوا أيها الأخوة الكرام كيف كان أولئك يحنسون على مثل هذا لذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه عقوق ولده فقال عمر ما يفعل ولدك معك قال يا أمير المؤمنين يصرخ بي إذا رآني وقد يطأ علي بقدمه أحيانا أو قد يضربني أو قد يفعل ويفعل فقال عمر أدعو إلي الولد فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه حتى حضر الولد بين يديه. فلما كان هذا الولد بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، قال له عمر يا غلام، أو تفعل كذا بابيك، أو أما سمعت الله يقول، أما سمعت الله يقول إلى آخر ما ذكر له، فقال الغلام يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، لا تعجل، لا تعجل علي، وأسمع مني. قالها حدث ما تريد. قال يا أمير المؤمنين، إني لا أعلم أن للأبي حق على ولده قال نعم قال أفليس للولد حق على أبيه قال بلى قال فما حق الولد على أبيه قال عمر ثلاث حق الولد على أبيه ثلاث قال ما هي قال أن يحتن اختيار أمه ما يأخذ من يعني من من عرفت بالفسق أو الفجور أو تكون يعني عليها مخالفات شرعية ونحو ذلك فإن الولد سيكون ولدها وينسب إلى أقواله قال يا أمير المؤمنين ما هي الحقوق قال الأول, أذ... الأول أن يحسن اكتيار أمه قال والثاني قال أن يسميه اسم حسنا قال والثالث قال أن يحفظه القرآن مدى عمره سبع سنوات ثم سنوات يحفظه القرآن ما يصل عمره 14-15 إلا هو حافظ القرآن قال يا أمير المؤمنين فوالله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا قال مهما الخبر لماذا قال أمي فهي أمة سوداء ساقطة قد اشترا... اشتراها بجرهمين فوقع عليها ليلة فحملت لي وقد ثماني جعلا يقول ولت من هذه الأمة وهما ولتها محملت ويوم إنها جابت ورطبت فثماه جعلا حتى ما من حسن عبد الله ولا عبد الرحمن ولا محمد أو عبد العزيز قال فثماني جعلا ووالله ما حطبني من القرآن آية فقال عمر للأب اذهب ولا أراك فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق يقول الخطأ الأول أصلاً ما هو هذا الولد الذي نحن نلومه الآن إن الخطأ الأول أصلاً من شأنك لأنك لم تحسن معاملة ولدك منذ أن كان صغيرا ولم تفكر فيما يقع لولدك بعد ذلك يحدثني أحد الأخوة قبل فترة بسيطة أحد الأخوة في الضبار من حفظ كتاب الله عز وجل كان زارني في المنزل تعين في أحد مناطق المملكة فكان سار شيء من الموضوع بيني وبين على تربية الأولاد وبر الوالدين ونحو ذلك فقال اسمع مني الحكاية التي وقفت عليها بنفسي قلت ها فقال أنا في مدينة كذا وحدثني باسم المدينة قال كان هناك رجل عنده أولاد أكبر أولاده في الثانوية يعني عمره قرابة 17 سنة 18 سنة يقول فكان الأب مهم الولده وهمه أن الولد يذهب الصباح إلى المدرسة ويأتي الظهر ماذا خفت المدرسة وأنت ناجح نجحت من أول سنوي إلى ثاني سنوي من ثاني سنوي إلى ثالث سنوي خلاص التربية معناها صح هذا الذي يظن طيب الولد ما يصلي الفجر يا يا يا أيها الأب ابنك ما يصلي الفجر مع المسلمين يعني هذه الله يا ابن الناس ولدك ما يصلي العصر مع المسلمين هذه الله ولدك يلعب صورة المغرب وأنا صلي مع المسلمين بهديه الله لكن يوم قال ترى ولد ما داوم يومين في المدرسة قاعد ينتفض قال وشلون ما داوم وش اللي جاية وين هي حتى ما خد حتى ما وزع الشهادات الشاهد. يقول للأخ هذا يقول فالولد من شدة إهمال أبي يتعرف له على بعض الصحبة السيئة ويعني بعض الشلل الفاتذة يقول ثم وقع في الدخان وبدأ يدخن ولا أدري هل أبوه علم بذلك أم لم يعلم لكن الأب قد أهمل ذلك وترك الولد شباب بهديه الله يقول ثم شيئا فشيئا وقع الولد ما هو أعظم من ذلك وقع في الحشيش الشاهد يقول ولا أجري هل الأب عرف بذلك أم لم يعرف لكنه أيضا سكت عن هذا ومشت الأمور الولد في السابق يأخذ من أبيه الشهر 50 ريال 60 ريال وتكفيه طوال الشهر ومسألة يعني, يعني يشتري هذا في المدرسة خبزة أو تندويشة ونحو ذلك وينتهي الموضوع 60 ريال 7 ريال تكفيه الشهر الآن ما تكفيه 70 ولا 80 ولا 100 ولا 200 بدأ يأخذ من أمه 50 ريال ويأخذ من الخمسين ويترك من أبيه مئة يا الله يكتفي ألف وألف ومئتين في الشهر الأب سعروا بذلك وبدأ يشد عليه في إعطائه المال ويا ولد جلس يا ولد ماذا تفعل يوم من الأيام جلس هذا الولد مع أصحابه الذين يؤذونه إلى شر أذى فقال له قائل منهم يا فلان أنت سأبنا كل يوم تلفوني تلفوني ترى أنت ما عدحنا بمل كل يوم تلفك تلفك ما عدحنا بملفينك قال طيب ماذا أفعل أنا أبي ما يعطيني فلوس ولا وأع اللهني أخرج أحياناً من أمي ومن خواتي من كذا فقال له أشقائهم أنت يا طلان أبوك عنده فلوس كثير وأبقى ما ما أبوك عنده فلوس كثير وأبقى ما ما قال يعني وش وش قصدك أقتل أبوي لو أقتل لو قتلت والدي انسكتني لفقومه قتلتني قال لا لا صير غبي سقطت أخذه طبعا السكين ولا مسدس اعملنا قتل مصنع ضع له ثم ثم في طعام فعام الخراب ولا عمل لها أي سيد عز والدك يموت ولا يعلمون اللي كنت اللي قتلته الولد وقع الأمر في نفسه وقد نزعت من نفسه خشية الله تعالى لكنه بدأ يترقب متى الوقت المناسب لذلك يوم من الأيام تعطل الكهرب عندهم في البيت جاء الأب وطفى العداد وفك بعض ال ال وبعض الأسلاك من الإصدار. وبدأ يجرح الأسلاك ويقطع بأثنانه ويشتغل بيديه ونحو ذلك استغل الولد الفرصة وراح وشغل العداد والله يحدثني الظابط بنفسه يقول شغل العداد الكهرب الشاي فوق وضربه في الأرض أصيب بما مات لكن أصيب بجلطه وأصيب بشلل مصري وأصيب بمرض في العينين مشاكل كثيرة لكننا ما مات. حملوه وذهبوا به للمستشفى وجلس في الأنعاج طبعا يعني يعمّوا على الشرطة وكذا أن أحد الأفطال شغل العداد أن الأبن سيطفي العداد المهم هنا ما حولت الشرطة وجلسوا من العاش قرابة شهر أو شهر ونصر ثم خرج أصبح الذي يذهب به إلى المستشفى ويعود لأجل علاج طبيعي كان يعطله وبعض الأنواع العلاج الذي يذهب فيه ويعود هذا الولد فسعب كل يوم عندي موعد وكل الليل عندي موعد وغدا الصباح عندي موعد وعجب العصر عندي موعد قال الولد في نفسه الآن أنا مليت من الشائب وهو طيب ما فيه إلا العافية بعد يجي هالمرض هذا المهم فوقع في نفسه أنه ينهي الشائب هذا أنه يقتله. في يوم من الأيام ذهب بأبيه إلى المستشفى ثم بعد ما كشف عليه الطبيب أعطاه ورقه وصفة طبية لقطرة للعينين قال للولد هذه القطرة اشتريها من الصيدلية وتقطر في عين والدك قبل تأثوني بربع ساعة حتى تتوسع حقك العين ونستطيع أن نفحص صحص جيد قال ولد طيب أخذ الورقة وضعها, وضعها في جيبه ثم أركب والده وذهبوا إلى المنزل وضع والده في المنزل وذهب إلى الصيدلية واشترى هذه القطرة في القرورة الزجاج ثم فرغ الذي فيها ووضع مكانه أسيد تعرفون الأسيد الأسيد ماتها مثل الماء لو, لو وضعتها لو طببت منها على أصبعش تقطع ما بقي شيء فيه يعني يخاص إذا كان مركز غير مخصف ما يتقطع اللحم فقط يتقطع العظم يعني ينتهي بالصباح الأسيد يستعملونها كلامكم الله في المجاري لو يقع ما يقع في المجاري ويصبون عليه أسيد قطع ما بقي للمواقية المهم وضع مكان أسيد حذرتم متحه وحطها في وضعها في هذه الكيس الخاصة للصيدلية ثم حملها معه وأركب والده قال الله سرى تأخرنا على المستشفى بطرعه ركب معه الشايد ما يدري لما وصلوا إلى عند الإشارة وقفوا قال الولد لأبي أبتي أنا الطبيب عطاني قطرها, قطرها في عينك وانا نسيت ويقول لازم تقطرونها قبل بعشر دقائق ونسيت قطر في البيت الشايد ما يدري قال عجلة قبل نتولع لسارة سرعة عجل قطر بس عشان يعني نلحج من الحدقة تتوسع قليلا فخفض رأسه خربه إلى ولده وفتح عيني. الولد فتح العلبة ثم صب نصفها في هذه العين ونصف في الأخرى هذا غير ما تناثر على الوجه المهم أن هذا الذي هذا الذي حصل ثم إن الأبل لما وجد ذلك بدأ سكرات الموت بدأ يضرب يمين ويسار ولعت ليسارة عشق الولد بالأول ومشى يحتري الشاي بموت بدأ يضرب بيديه يمين ويسار يمين ويسار ويحتضر والولد يمشي بالسيارة حتى وقعت يده على مقبض الباب فتح الباب وطب من السيارة على مقلم سيارة أخرى مصلعة فإذا هو تحت الكفرات مكسر وميت الولد وقف السيارة و يعني ويعمل نفسه لماذا رئيس وان الأب أساء حاله السرية يعني يدور لعذر يخارج من الموضوع لكن بعد ما حقق معه يعني شد عليه شوي في التحقيق اعترف بكل شيء وحكم عليه الشكطة ولا أدري عاد نص كبير حكمه ولا الشاهد من هذا يا إخوان الخطأ الأول لا شك أنه من الوالد والله يا إخوان لو كان الأب لو كان هذا الأب قد سجل ولده لما كان في الابتدائي مثلاً لو كان قد سجل في حلقة تحديث القرآن، ثم اهتم انه يرافق الصالحين ثم اهتم ان ولده مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليه هاري عشر الولد عمره عشر سنوات معناته يقوم من النوم يصلي معه في المسجد الفجر اذا تربى الولد يا اخوان على هذا منذ ان كان صغيرا فليبشر الاب بالبر اولا في حياته وليبشر بالخير بعدما ماته تدرون كيف يبشر بالخير بعدما ماته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا يرفع في الجنة درجات فيقول يا رب بما رفعتني هذه الدرجات وما عندي عمل يبلغني إياها يقول ما عندي عمل صالح يبلغني هذه الدرجة الرفيعة فيقول الله تعالى له هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك هذا إذا كان ولد صالحا أما إذا كان ولد فاسدا فإن ورثه أبوه مالك ما زاده هذا إلا عتوا ونفور عياذا بالله مهما تلي على الولد وقد ربك الله تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا مهما سلي عليه وعبد الله لا تتركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وما ذكره الله تعالى في كثير من الآيات من بر الوالدين سجد أن الولد ما يتأثر بهذا لماذا؟ ما عنده إيمان عليه يتأثر من الذي يضع هذا الإيمان بعد مشيئة الله تعالى وإذنه وتوبيقه الذي يزرعه في قلب هذا الولد هو ما يفعله الأب له من تحقيضه القرآن وتربيته على ذلك وغير ذلك قبل فترة كنت في مغسلة الربوة مغسلة الراشي فقبل الصلاة فكنت أتكلم مع الأخر مسؤول على المغسلة فقال لي صدق يا شيخ ثلاث نعم قال قبل كم يوم جاءنا مجموعة جنائز أضمن قال أربعة وخمس جنائز المهم يقول فصلينا عليها فخرجوا بالجنائز أهل كل جنازة يحملونه ويركبونها في السيارة الألفان هذا أو الجمس الخاص بالمغسلة يقول فكان فيه ثلاث سيارات او اربع نسيت المهم السيارات انتهت ومشت خرج يقول يمكن خمسة شباب هذا مع لكسوز وهذا مع الشبح وهذا مع ندريش يقول فطلعوا أمهم ميتة وحملوها وضعوها برا يدورون سيارة من يبحثون عن سيارة من السيارات ما وجدوا كل السيارات راحت المخمرة قلنا لهم طيب الله يهديكم ليش ما أتيتم معكم بجumps ولا جيب يشيلها ولا شيء قالوا والله ما ما انتبهنا وكذا. طيب وش بتسوون الحين ماذا ستفعلون أمكم تجلس كذا في الشمس واحد زال جاء بدل يناظرون بعض كل واحد يقول ها, وش نسوي ها ما نشيل ها كيف نشيل السيارة ما تشيلوا في واحد شاء الله خير معهم قريب منهم ليس قريبا لهم لكن واقفا قريبا منهم نظر قال وش المشكلة قالوا يا أخي نحن نحتاج سيارة جمس ولا لقينا سيارة قال طيب أنا معي سيارة جمس وأنا عندي شغلة بجلس في المسجد شوي أراجع قرآن ولا تتكلم مع أحد ودوا الوالدة ودفنوها ويدخلصوا ورجعوا للسيارة. فقال أكبرهم خلاص يا أحمد أنت خذ المساحة من الشيخ إذا دفننا ال الوالدة ترجع لها السيارة. قال أحمد لا والله أنا مشغول بعد المغتلة بعد المغفرة موعد واحد. قال خلاص خالد أنت جل خذ السيارة وبعد ما ندفن الوالدة ترجع لها السيارة. قال لا والله أنا مشغول بعد موعد واحد نقول علي قال طيب يا عبد الله أنت جل خذ قال لا والله أنا مشغول. استفسروا عليه قالوا صراحة نا مشغولين. نحن نأخذ منك السيارة لكن إذا خلصنا بنلبقها عند المكبرة ما نحن نمرجعين هذه جمعة من اللي ميث شغالتهم اللي ميث سوادهم اللي ميث عجوزهم ما يعرفونها اللي ميث أمهم التي طالما وضعت في حضنها وطالما سقتهم من ثديها وطالما سهرت لسهره وبكت بكاء ومرضت مرض وطالما قامت عليه تعتنيبه وسحيطه وغير ذلك ومع ذلك انظر إلى هذه النتيجة التي وجدتها في أولادهم وهي ميثة يا جماعة ميتة ومع ذلك يتكاثر الواحد منهم على أن يحملها في سيارة ويذهب فيها ما تكلف نطف ساعة من الوقت لكن الأمر الأعظم من هذا لو تسأل كل واحد من هؤلاء الأولاد كيف نشأت لقال والله حنّا من يوم من الصغير عندنا دش من يوم من الصغير عندنا فيديو وعندنا أفلام من يوم من الصغير وحنّا المجلات ما تطلع من بيتنا من يوم من الصغير الله ماني بحديث على الصلاة في المسجد سيد كم تحفظ من القرآن والله أح طيب كم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله خذنا في امتدائي إنما أعمال بالنيات حافظه إلى الآن طيب واش كثر قرأت من كتب ماذا حضرت من محاضرات ماذا فعلت وفعلت تجد أنه ليس في صدره شيء من ذلك أبدا والسبب في هذا يا من السبب في هذا أمه وأبو لو كانت الأم حريصة وكان الأبو حريصا على هذا الولد لحصل لا من ذلك خيرا في حياتهما وبعد مماتهما لكن لما فرطا بناء على أنهم يعني أهم شيء بس ما يرضي ولدنا أهم شيء بس الولد ما يزعل أهم شيء الولد يفرح أهم شيء الولد ينبسط فلما كان الحال على هذا انظر إلى هذه النتيجة التي أعوذ بالله عوجلوا بها في دنياهم قبل أن تأثيهم آخرتهم وانعجب أن الأمهات هن أكثر تأثيرا من الآباء وذلك لكثرة مناصقتهن لأولادهن نعم الأب قد يكون أقدر في بعض الأحيان وقد يكون الأب هو نعم له القوامة كما هي كما هو الشريعة والأب هو الذي يصرف الأموال والأب هو الذي يفعل ويفعل لكن اعلم أنك إذا اهتممت بالأم فإن ذلك طريق لصلاح الأولاد. يحدثني أحد الأشخاص الكرام قبل تقرأ. يقول كنت راكب مع شخص في سيارته في جدة. يقول فركبنا كبري. يقول معنا اثنين من معنا اثنين من الأولاد. يقول هذا الشخص غير متزعم والأولاد معنا. يقول فركبنا على كبري فلما ركبنا فوقه بدأ الأولاد يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر يقولوا نظرت أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت سفر فكان إذا على شرفا كبر وإذا نزل واديا سبح يقول فالأولاد تهمين أن دائما إذا كنا في سفر أو في المدينة إذا رقينا على شيء ارتبعنا نكبر يقول فبدأوا يكبرون انتفكت على أبيهم وكفلانا يعني الله يثبت ما عندك طلب علم ولا انت تبحول ال... ما انت تبحول الالتزام ما شاء الله وعيالك يطبقون مثل هذه السنن ما شاء الله عليك جزاك الله خير وشا نفرج خالد قال والله يا شيخ مهوب هذه امهم الله يجزاه خير عندي عندي زوجة تسوي كبير في كامله كانوا شلون قال تحفظهم ماذا يقولون قبل النوم وماذا يقولون بعد النوم ماذا يقول قبل الطعام ماذا يقول بعد الطعام ماذا يقول قبل دخول الخلاء ماذا يقول بعد دخول الخلاء ماذا, دخول ماذا, ماذا يقول كذا ماذا يقول كذا يقول صاحبنا يقول تصدق انزوشي هذه لها طريقة عجيبة حتى في تأديدهم قال ها ما هي هذه الطريقة قال إذا كانوا في البيت ثم وقع بينهم خصومة ولا شجار فتلفظ أحدهم على الآخر برصف لو قال للآخر يا كذا أو مثلا عبارة سيئة أو قبيحة بريئة تناديه الأم تقول تعالي عبد الله أو تعالي يا محمد تأتي لها ها تطجيني تقول لا ملك لكن أنت من تحب أكثر ولا تتغير أربعة سنين وخمسين. من تحب أكثر ربي ولا تحب بليث؟ كلها والله أنا أحب ربي. طيب أنت الحين تراك صديق بليث من تصدق ربي؟ ليش أنا صديق بليث؟ لأنك تقول كلام ما. اللي يقول كلام ما صديق هذا صديق بليث. طيب وشلون بليث تقول لها بليث الحين ترى جالس على ظهره صايحان على ظهره يضحى كيركير مبسوط على الكلمة اللي أنت قلتها. يقول طيب وش أسوي عشان بليث يبكي وش أسوي عشان أصير صديق ربي؟ أنا حوالا صغير. فتقول لأم راح استقبل القبلة. وقيلوا صافر الله مية مرة يقول يعني إذا قلت كذا بليس يقعد يصيح تقول نعم إذا قلت كذا يصيح بليس. يروح عند القبلة يا صغفر الله صافر ها خلاص تقول لا باقي 50 صافر الله صغف. خلاص تقول باقي 13 طعات الله صغف. خلاص تقول الحين كملت مية. يقول الحين بليس وش يسوي تقول بليس الحين جالس مبطن على بطنه يبكي يقول والله لا أزيد بكاء صفر الله صفر الله, صفر الله. <تصفيق> يبدأ يزود شوي مئة مئة وعشرة حتى يزيد بكاء طبعا مثل هذا إذا نشأ الولد على مثل هذه النشأ على أن يقدم مرضات الله تعالى وما يريده الرب جل جلاله وما يأمر به ويترك ما ينهى الله تعالى عنه ويترك جميع المخالفات الشرعية ويعلم أنه يقدم رضا الله تعالى على رضا نفسه بل من باب أولى على رضا الشيطان وحذة علمنا أن هذا الولد بعدما يكبر والله لا يمكن أن تسمع منه أمه لفظة سيئة ولا يمكن أن يرفع صوته على والده ولا يمكن أن يسب والده بل لو أقسمت عليه أمه بقسم لبر بقسمها لو بكت أمه بين يديه لأصبح هو الذي يتقطع بين يديها ويسابقها إلى البكاء لماذا؟ لأن هذا الولد قد غرس في صدره منذ أن كان صغيرا محبة والدين لأن محبة الوالدين هي محبة من محبة الله عز وجل إذ أن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك فهذه المثال أيها الأخوة الكرام إذا تبهنا إليها علمنا أن حرص السلف رحمهم الله تعالى على ما يفعلون بأولادهم لم يأتي من فراغ ما كانوا يغرسونه في أولادهم وما كانوا يحفظونه لهم حتى إن إذا قرأت في سيرهم وجدت أن فلان حفظ القرآن وعمره سبع سنوات، وفلان حفظ القرآن وعمره تسع وفلان كان عمره أربع عشر سنة ويفتناه كما جاء الشافعي وفلان عمره سنين عشر سنة ويحضر إثني عشر درسا في اليوم والليلة الإمام أبو ذكرية النووي وذلك لأن وراءه أم كانت تعينه على ذلك كان أحد السلف إذا خرج في الصباح يمثار لأهله يعني يكتسب لهم طعاما يطعمهم به طوال يومهم تقف له ابنته عند الباب انظر إلى هذه البنت التي تربت ثربية حسنة صحيحة إسلامية تقف له ابنته عند الباب فتقول له يا أبتي اتق الله فينا فإنا يعني اتق الله فيما تكتسب وتطعمنا فإلا نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام يقول يا أبتي اتق الله فينا فإلا نصبر على الجوع ليه مشكلة اليوم ما نتغدى ولا نتعشى ولا نصبر نصبر على الجوع ولا نصبر على أكل الحرام فكان يخرج ثم يكتسب لأهله بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجلها أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجبا ذكر أمر له تعلق بالإنسان في مرحلتين من مراحل حياته في مرحلة رضاعه لما كان في النهج صبيا وفي مرحلة لما صار كبيرا عاقلا مدركا فقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء المسافر دعوته مستجابة والرجل إذا كان في مسغبة وحاجة شديدة كان أهلا أن يستجاب له ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب طيب ليش ما يستجاب له هل سرق من أحد أو لقتل أحد من الناس أو فعل أو فعل اسمع السبب قال صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام لاحظ من اللي غذاء بالحرام يا جماعة اللي غداها أبوه لما كان الولد صغيرا يطعمه ويصقيه بأموال محرمة وأموال مشتبهة وأطعمة ما يدره من حلال ولا من حرام يأتي له بلحم يأتي له بجاج يملأ بطول أولاده ما في حلال حرام على الشريعة مهيب على الشريعة ما أهمه فقال صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام ثم قال فأنا يستجاب لذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول كيف يستجاب لهذا وهو إنما نبت هذا الجسد إنما أكل بالحرام وشرب بالحرام وغذي بالحرام قال فألا يستجاغ لذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل أبن من أن يضيع من يعول فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول الآن يا جماعة لو رأينا أبن أو أمن أخذ طفلهما مثلا جاء الولد سيذهب إلى المدرسة الصباح قال يعني اعطوني فطور قالت الام ما في فطور يا اما اعطيني فطور حدث الولد وعض اعطتك كف على وجهه ضربته كف على وجهه ثم أخرجته من البيت قالت يلا مدرسه ذهب الى مدرسة الجاع طيب اعطيني ريال اشتري لي سندويش ولا خبز قالت ما في ريال ذهب فلما جاء الولد الظهر جائع هلك من الجوع ضرب الباب ضرب الباب يا امي ما استحيت تعيط قالت لكن تقعد في الحوش والله لا غدا ولا عشا ولا فطور ولا تذوق شيء يا امي ابي ابحني الجوع قالت والله ما شيء فجلس يوم جل المغرب الولد هذا بهالك من الجوع طاح غما عليه خذته أمه وضعته بالشارع ألقت يمر الناس مش فيه هذا في سرطان في تليف في مرض قالوا لا هذا جائع طيب أمه أبوه هذا بيتهم كبير وفلوسهم كثير وطعامهم كثير وشرابهم ليش ما يطعمونه قال والله ما يبغون يطعمونه خذ هذا المثال وخذ مثالا آخر لأبن يفصل لأثوا لأولاده أحسن الأثواب ويطعمهم أرفع وأرقى أنواع الأطعمة ويشربهم أحسن أنواع الأشربة ويربفهم أحسن الألبسة إلى غير ذلك من النعيم. لكن الناس، لكن الإمام يقول في المسجد والضالين آميين في صلاة المغرب والولد يرعى بكرات بجانب المسجد ما دخل صلي. الإمام يقول والضالين آميين في صلاة الفجر والولد يشخر على تراش مقام صلي. الناس يتكلمون بكلام الحسن والولد بكلام بكلام بذيء. الآن في واقع الناس يعطون على من أكثر على الأول ولا على الثاني بما. على اللي طايح جائع ولا على هضال للمظل على الأول والعجيب أنهم ينكرون على الأول أكثر من الثاني يأتي هذا ويمتك ويمتك هذا الجاع ويقول يا أخي لا تجوع ولدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفاف المرء إذن أن يضيع من يعول ترى هذا حرام الله هديك ما يجوز ترى والله إذا ما طعمت أولادك نشتكيك عند الشرطة أو نشتكيك عند المحكمة وتلزمنك منافقة وغير ذلك طيب يا أخي الكريم لو أن هذا الولد مات من الجوع لقلنا إن شاء الله أنه على خير وعلى أجر وبيدخل الجنة, من وجد بيدخل الجنة. لكن لو أن الولد الثاني أهمله أبوه ثم وقع فيه محرمات أو شرب مستيرات أو أعوذ بالله وقع في فواحش أو في الزنة أو في تذر للقارج أو في غير ذلك أين سيتم نصير بعد وفاته إن مات على هذا عياذا بالله فهذه هي سبيل النار إلا أن يتداركه الله تعالى ويتغمده برحمته ولعجيب أن الناس يستدلون بالحديث هذا على حال الأول لا على حال الثاني. إذا رأوا شخص هذا حاله قالوا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثمًا يعني يتفق وزروا إثم إيش؟ أن يضيع من يعول يا أخي أنت الذي تعول أولادك قد أمرك الله تعالى بالنفقة عليهم والإحسان إليهم ما إيدوزك كيف تضيع أولادك يا أخي الكريم كيف تنظر إلى جوعهم؟ وعطشهم وعريهم وحفيهم ولا تنظر إلى تخلفهم عن صلاة الجماعة ولا تنظر إلى تخلفهم عن مجال السجكر ولا تنظر إلى تخلفهم عن حلقات تحكيذ القرآن وغير ذلك فهذه تحتاج إلى تعديل في مفاهيم بعض الناس والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ثم ذكر أول واحد قال الإمام راعي يعني إمام المسلمين ولي الأمر وهو مسؤول عن رعيته ثم ذكر الثاني فقال والأب راعم في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ثم ذكر الأمة ثم قال بعد ذلك أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيف يصل عن رعيته يقول الله عز وجل في شأنهم وقفوهم إنهم مسؤولون يسأل ولدك ليس ما صلى الفجر مدام أن تحكم 15 سنة تحت مسؤوليتك فوق ال15 اذاكن معتذرتك تحت مسؤوليتك تعال أنت صليت الفجر نعم يا رب صليت الفجر جلس لين الاذان احدث الله طيب ولد ليش ما صليت الفجر أنت الذي تحاسب عليه طيب بنتك ليش ما صلت الفجر في وقتها طيب يا يا ربي أنا جالس في المسجد الله لا تذكر الله أرجع وايقظهم تجلس في نافله وتترك الواجب تخلف في المنزل هذا ما يجوز إلى غير ذلك من الأمور. الناس ايها الاحباء الكرام إذا انسبهوا لمثل ذلك والله لن تجد أحدا عاصيا من هؤلاء الشباب لكن اذهب أحيانا إلى بعض الأماكن التي فيها شباب يتعرضون لنساء المسلمين إما بالمغازلة أو التعرض لأعراضين أو غير ذلك انظر إلى ما يقع في الهواتف من التعرض لبنات المسلمين أو من تعرض أحيانا بنات المسلمين لشباب المسلمين لا ننكر أن المعصي أحيانا من الطرفين انظر إلى أولئك الذين يتخلون عن الصلوات انظر إلى كذا وكذا تجد أن الأمر كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان لا على ما كان عوده من؟ نفسه لا على ما كان عوده أبوه إن كان أبوه والله عوده على خير فهو والله الخير وإن كان الأب قد عوده على خلاف ذلك فسيكون هذا الولد على خلاف ذلك والإنسان أي الأخوة الكرام إذا تصور ما أمر الله تعالى به الناس من طاعته على جميع النواحي وتعدد لله تعالى في كل ما يفعل لأهل الصهوة على خير جاء أحد العباد ولعله بشر الحافي جاء يوما إلى الإمام أحمد وقد كان بشر هذا من أكابر الزهد وكان يخشى أن يتزوج فينشغل عن العبادة بالزوج والأولاد يخشى أنه يتزوج فينشغل عن العبادة بالزوج والأولاد فما تزوج فجاء مرة إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله بشر يكلم الإمام أحمد يقول له يا أبا عبد الله يا إمام أحمد قال ما تريد قال يا إمام أنت أنت لولا أنك تزوجت يعني أنت أنت في المرتبة العليا وفي القرب إلى الله تعالى وفي إمامة المسلمين أنت أنت لولا أنك تزوجت وانشغل بالدوجة الأولاد لو أنك ما تزوجت صرت مثلي ما تزوج وجلست تعبد وسبح وتهلل كان يصبح ما خوفك أحد من الناس. فلتفت إليه الإمام أحمد وقال: او تعد عبادتك وزهدك وتعبدك أقرب إلى الله تعالى من تربية لأولاده؟ قال نعم أنت تنشغل بيولاتك يعني أحيانا ما تقوم الليل لأجل أن ولدك مريض. لأجل أنك تعالج أو تذهب به إلى من يعالج أو نحو ذلك نعم لو أنك لا تزوجت ما أحد يشغلك عن الصوم ولا أحد يشغلك عن الصلاة ولا غير ذلك فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى واستمع إلى ما قال في استشعاره لنفقته هذه لأولاده قال الإمام أحمد والله لبكاء ولدي بين يدي يريد كسرة خبز أحب إلى الله من عبادتك سنة كاملة أبلي دجاج ولدي عندي يبكي يبغى كسرة خبز يملأ بها بطنه يريد طعام غدا ولا فطور ولا عشاء ثم أنفقته عليه وأنا ما أريد من ولدي جزاء ولا شهوة أحد منكم يا جماعة الآن يخرج الصباح وياك الظهر يعني يتعب نفسه قد يكون في حر شديد وقد يكون يعني يعمل في أجرة في سيارة أو نوع ذلك ليطعم أولاده ويسقيهم لأجل أنهم يرجعون الفلوس التي فروا والله ما يفكر الأب في هذا يتعب إذا مرض الولد كذب أن الأب يقوم عند يمكن يبكي الأب. ويقوم في نصف الليل يذهب به ويمسك به الطريق الطويل ويقف عند الطبيب وينفق الأربع ريال والخمس مئة ريال ولا يرجون هل ولد والله لفيلمهات إذا كبر بيشتري لسياره وليب يبني لقصر وليب يفعله كذا وكذا كل هذا يسعى له الأبد عبد لله تعالى فيقول إن أبوكى ولدي بين يدي يريد فسرة قبض أحب إلى الله تعالى من عبادتك سنة كاملة وقيامها لذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة لاحظ ماذا قال ما قال نفقة الرجل على أهله صدقة لا ما يصلح يقول نفقة الرجل على أهله يحتسبها إذا احتسب ذلك إذا قال أنا نعم أدفع, أدفع ريالين أشتري خبز ويحتسب في قلبه الأجر عند الله تعالى يدفع أشر ريال يشتري دفاتر لعياله، يدفع خمسين ريال يشتري ملابس لبناته يحتسب هذه النفقة عند الله تعالى له بذلك صدقة يقول الحديث في البخاري يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري لما ذكر هذا الحديث قال في هذا تنبيه على أهمية الاحتساب أن يكون الرجل قعل أن يحتسب الأجر عند الله تعالى ما ينسى هذا الاحتساب ولا ينسى نية التعبد الله تعالى في كل ذلك. يقول في هذا تبيه على أهمية الاحتساب، فإن بعض الناس يفعل ذلك وينتهى. ينسى ماذا؟ ينسى الاحتساب. الآن يا إخوان، الواحد منا إذا ذهب إلى إلى البقالة الكبيرة مثلا أو ما يسمى بالسوبر ماركت أو نحو ذلك، ثم أو ذهب إلى سوق الخضراء أو غير ذلك، ثم جاء وجمع من هالمجاني. هذا حليب وهذا لبن وهذه حفاضات من العيار الصغار وهذا قبض وهذا كذا وكذا إلى آخره وجمعوا هذه نواشوف وهذا فول وهذا فاطولية كم جاءوا حاسب ستمية ريال ستمية ريال يعني ثمن لشغله في الوظيفة يومين ثلاثة أيام إن كان يومين سنتين ريال فهي ثمن لشغله لمدة ثلاثة أيام هذه ثمنها الحين حطيتها في فاطولية وجب و لبن وحليب وقبض وغير ذلك أنت هذا الطعام هل ستأكله لوحدك كله؟ ولا بتروح تبصطلع عند المسجد؟ لا، هذا الطعام اشتريته لاجل أن يأكله أولادك. طيب السؤال يا إخوان، هل الواحد منا لما يذبح ست ريال يشعر بالتعبد لله تعالى بها، كما تشعر بالتعبد لما تلدن ضعيف عند المسجد وتطلع 5 ريال وتعقهيها؟ ها؟ هل يشعر الواحد بالتعبد؟ أم أن الواحد مننا يطلع البطاق الصراف ولا يطلع الفلوس ولا يطلع كذا كم حسابك خمسين إلا خلها أربعين ثم حاسب ولا يستشعر في قلبه أن في هذا تعبد وتقرب إلى الله جل وعلا هذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن لو نظرنا أيها الأخوة الكرام الآن فيما أنفقنا على أولادنا لو أتينا بشخص عبه 40 سنة كم عندك من الأولاد؟ قال والله عندي عشرة أولاد عندي مثلا ثمانية أولاد كم أنفقت عليهم؟ قال يا أخي شيء وادي كم أنفقت؟ فلان هذا في ثالث سنوية كم تتوقع أنفقت عليهم من يوم النفي قطن أمة من ذهبت بها إلى المستشفى ومجيئك ولدت وجبل حفايض وجبل حليب والله يا شيخ توقع أنني أنفقت يمكن قرابة عشرين ألف ثلاثين ألف طيب وهل في ثالث متوفق؟ والله منهي بعيد سنعام يمكن بعد خمسة عشر ألف وهل في ثالث سا... اتداي سا... سا... سا... سا... سا... وهل كذا وهل كذا لو جمعتها يمكن تجد منذ تج إذا أن بلغ عمره أربعين أنفق يمكن مئتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة ألف يعني لو بنى بها مسجد لقام المسجد وأصبح فيه زاشرون ومصلون ومتعبدون لله تعالى ومع ذلك أنفقها السؤال المفروح أيها الإخوة الكرام الأخيار كم من هذه الأربعمائة ألف ريال في ميزار حتنافق فعلا كم منها في ميزار حتنافق لو كنت كلما أنفقت نفقه تحتسب الأجر عند الله تعالى لصارت كأنما أنفقت أربعمائة ريال في سبيل الله تعالى صدقة على ضعيف أو كفالة ليسيم أو انفاقا على أرمنة أو غير ذلك من وجوه البر والخير أما إذا كان الإنسان يحاسدين مئة ريال وهنا خمسمائة وهنا أربعمائة وجاء الولد يبكي بين يديه فأعطى عشر ريال وهذا يبقى خمسة ريال ولا تخيل في نفسه أني أتعبد لله عز وجل بهذا فإن هذا أيها الأخوة الكرام يذهب عنه أجرت التعبد لله تعالى بهذا وقد يفوتهم مثل هذا السواق الذي رسّده الله تعالى على إنفاق مثل هذه الأموال سؤال ثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزق ببنات كان له أجر فقال في الحديث الصحيح من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحتن إليهن ورباهن وأطعمهن كن له حجابا من النار أو كما جاء في الحديث وفي الحديث الآخر قال قيل يا رسول الله ذكر عددا أنها ثلاث بنات قيل يا رسول الله واثنتين قال واثنتين وفي بعض الزوايات فيها بعض قيل له وواحدة قال فواحدة فوا فهذه الحديث فيها فضل وتواب وأجر لمن كان عنده بنات ورباهن وأحسن إليهن حتى كبرنا فزوجهن السؤال الآن من كان عنده من كان عنده بنتان فأكثر هل تعبد لله عز وجل بذلك هل تعبد لله تعالى بإحسان إليهم هل يعتقد فعلا لما يجل أن بنتي هذه وهذه بإحسان إليهم أن الآن عندي حجاب من النار أم أن الأب يرزق ببنت؟ ويقعد يتنافض يحملت دورتي يقول عسى يا ربي ما تصير بنت عسى ما تصير بنت إلا يا أخي عسى تصير بنت يكملك حجاب من الناف إيش أشعر نفسك ما بتعبد فإذا ولدت الأم البنت الثانية إن كان الرجل صالحا أمثالكم يعني إن شاء الله لن يظهر منه إلا صلاح ولن يظهر منه إلا خير وسيظهر إن شاء الله نعمل استبشار عادي وش اللي حصل هذا رج من الله يهبوا لمن يشاء وإناسل ويهبوا لمن شاء الزكور ويزوجهم بسران وإنال ويجعلوا من شاء عقيم الحمد لله الرب ما جعلني عقيم قد يقول مثل هذا الكلام لكن السؤال هل دققت فيما في قلبك الذي لا يعلمه إلا الله تعالى أن قد تستطيع تظهر تصنع على الناس وتقول بشير جاني بنت صح كان وديك يجيك ولد تقول والله عادي جيني ولد جيني بنت الحمد لله ما دامنا كاملة في خلقتها غيري ما يجيه عيال أبدا غير يعود بالله يجيه بنت معوقه ولا ما لها رجلين ولا ما لها عيون ولا كذا الحمد لله لرب محسن خلقها وأسأل أسأل الله من يفسر خلقها قد تقول هذا الكلام بلسانك لكن في داخل قلبك هل أنت شاعر بالرضا وبالتعبد لله تعالى بأن هذه البنت ستكون لك حجابا من النار هذا الذي نريده أيها الإخوة الكرام أن يقوم في قلوبنا حتى يصبح قيامك على أولادك قيامك على بناتك انفاقك على زوجتك تربيتك لهؤلاء الأولاد يصبح كله في ميزان حسناتك يصبح كله أجره مع أجر الصلاة مع أجر الصدقة مع أجر الجهات في سبيل الله مع أجر الحج إلى بيت الله الحرام مع أجر العمرة والطواف في الكعبة المشرفة مع أجر أمور كثيرة تفعلها إذا فتحت صحيفتك وجدت أجر الصلاة وجدت أجر إحضارك بريالين لعيانك خب وجدت أجر الصيام ووجدت شرائك لباس لولدك بعشر ريال وجدت أجر الحج ووجدت احتسابك لأطعامك لولدك أو ذهابك به إلى المستشفى أو غير ذلك من الأمور التي رتب الله تعالى الأجر لمن استشعر التعبد واللجوء إلى الله تعالى فيها فهل استشعرنا أيها الأخوة الكرام ذلك؟ أسأل الله تعالى أن يكون هذا قائما في قلوبنا كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس الخيرة الحسنة وبالحقيقة أعتذر عليكم أعتذر منكم إن كان الموضوع غير مكثمر لأني لست ملقي للمحاضرة أنا أصلاً موضوع في الجدول لكن قصلوا عليه الساعة خمس ونص قال الحق علينا الشيخ الدريع مريض وتعال تكفى حدثنا عن تربية الأولاد والله ما حضرت شيئاً لليوم جلست على الكرسي وقلت اللي بيرضقني رب العالمين بيجي فإن كان رأيتم شيء أو كذا فلا تؤخذون على ذلك أسر الله تعالى نسقنا وإياكم كل خير وأ